لو ابتدنعك بالنزول الزلج في نيمكن يهل يام تبغى اقول قدري همومك ما تمل، لو ابتدنعك بالنزول في الزلج الكلام اللي طول من يبغى جربك ما راح اليام صاح تبغى أقول أدري همومك ما تمل لو ابتدم معك بالنزول هزة الجيلة يكومه نيت طول ما تنفع يمكن يال الاختفاء بكل Baba, ağol. Adrıhumu mal, mal temil. La obtadım, ak ben انساوا من ضمن الحلول اضحك على حزنك يوم نزولي ادري هموم مهما